eh, <laughs> Good. Yeah. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَرَاءً شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا به حبا وجن وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء للطاغين مآبا لا وكل شيء أحظينا سادها قو لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا جزاء من ربك Jo,